فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَادَ الرَّصَدِ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَدٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَلَمْنَا أَلَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ رَبَّا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَأَمَنَّا بِهِ مَن يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا غَهَقًا وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا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 إلا من يرتضى من الرسول يَسْلُكُ يسلك من بين يديه يَسْلُكُ مِن من يَدَيْهِ وَمِنْ ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاق بما لديهم